فَلَمَّا موسى بِآيَاتِنَا بينات قَالُوا مَا هذا إِلَّا லுமுசி நபி கொடுதல சிமு مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِن عِندِهِ وَمَنْ تَكَلَّمُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى و انني لا اظن من الكاذب واستكبره هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون உஜுநூ ஃபன உம் இஃபு ஃபக்கிபத்து வலிமிஜ ஐ ஐ ஐ ஐ ஐ மதூ நில وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَثْبَغْنَا عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُورِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ